الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما وكم تكون سعادة المرء حين يلتقي بإخوانه عموما وخصوصا من أهل السنة والاستقامة وأصحاب الطريق الواحد إن وإن لم يكن ما بيننا نسب فرتبة الود تعلو رتبة النسب لا شك أننا جميعا نقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أعمار قصيرة وأيام معدودات ولحظات قليلات هي عمر هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه في الحقيقة لا ببدنه الإنسان يقطع مراحل الطريق إلى الله بقلبه لا ببدنه ومن ثم فإننا ونحن نمضي في رحلتنا إلى الله عز وجل والدار الآخرة الطريق ليس مفروشا بالورود وإنما تنتابه كثير من المصاعب ومن أعظم هذه المصاعب أن الإنسان يتهم احيانا في سيره وفي نسبته إلى من ينتسب إليه والناس ينتسبون إلى مناهج كثيرة هذا ينتسب إلى شخص وهذا ينتسب إلى شيخ وهذا ينتسب إلى مسلك وهذا ينتسب إلى طريق أو طريقة ومن الناس من ينتسب إلى السلف وهذا عنوان الأحداث الآن التي نقرأها في الجرائد. صباح مساء والتي نرى فيها كثيرا من التشويش ولهذا يجب ان نقف عند هذه المساله لماذا ننتسب الى السلف نحن ننتسب الى السلف لان السلف في الحقيقه هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف كما قال لفاطمه ابنته حين دخلت عليه فأسر إليها بسر فبكت ثم إنه أسر إليها فضحكت ولم تكن لتفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاودت عائشة وسألتها فأخبرتها أنه أسر إليها أنه دنا أجله صلى الله عليه وسلم وهنا بكت فاطمة رضي الله عنها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها فقال أنا لك خير سلف وبشرها بأنها ستلحق به عما قريب فضحكت لحوقها بنبي الله صلى الله عليه وسلم وابيها فقوله أما ترضين أن أكون لك خير سلف فالسلف من سبقنا؟ وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحين ننتسب الى السلف فكانما نعلن اننا ندين بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم السلف الاول فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف وهل هناك مسلم لا يحب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كل مسلم ينبغي أن يكون سلفيا سواء كان ملتحيا أو كان حليقا فالملتحي سلفي والحليق ايضا سلفي سواء كان غير مدخن أو كان مدخنا مع أن التدخين حرام. وحلق اللحية كذلك لكنه ايضا سلفي بمعنى أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينهج نهجهم ويسير في طريقهم من الذي ليس سلفيا الذي لا ينال شرف هذه النسبة هم الروافط الشيعة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنون الشيخين أبا بكر وعمر ويسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا يفخرون بالانتساب إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم فنحن جميعا سلفيون بمعنى أننا ندين بفهمنا لدين الله بالكتاب والسنة كما فهم ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهل يسع مسلما أن ينكر هذه النسبة على هذا الفهم؟ لا يسع مسلما أن ينكر أن ينتسب إلى قوم زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لقد رضي الله عن, الذين عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر قوم انتهى الله تعالى من شانهم وعظم شأنهم وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرنه ومجيله الذين بعث فيهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم فهذا المقصود بالسلفية حين ننتسب في فهم ديننا إلى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيلهم من الذي يعيب علينا ذلك؟ إلا على طريقة الذين عابوا على أنبياء الله عز وجل ما ليس عيبا كالذين قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون شوفوا المصيبة يتطهرون عجيب كيف يتطهرون العقل السليم والقلب السليم يقول ماذا تريدونهم إن لم يتطهروا ماذا يفعلون يتنجسون بالفواحش جميل أن يتطهروا لكن من الناس من انطمست فطرته حتى ظن الطهارة نجاسة وحتى ظن الطهارة فحشا وسعى إلى الفاحشة وترك الطهاره هذا مسلك لبعض الناس لكنهم شرازم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت قريش؟ أجعل الآلهة إلهاً واحدا كيف يكون هذا عجيب؟ إن هذا لا شيء عجاب وهل أنت تتعجب من أن تكون الآلهة إلهاً واحدا وما الحق أن تصبح الآلهة إلهاً واحدا أم تبقى آلهة متعددة؟ يتشعب الإنسان في يعني طرق كثيرة ولا يدري من يجرد توحيده كذلك؟ ارادت قريش ان تنال من النبي صلى الله عليه وسلم فسمته مذمما من عاده الانسان الفارغ التافه يتلاعب في الاسماء اسمه محمد من الحمد بابي هو وامه صلى الله عليه وسلم فقريش نكايه في النبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به اشاعوا ان اسمه مذمم من الذم عكس المدح وجعلوا كلما ارادوا ان يسبوه او ان يتكلموا عنه بنقيصه قالوا لقد فعل مذمما كذا وقد حدث من مذمما كذا ويسبون مذمما ولم ينطقوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وهو يبين لها صنيع الله سبحانه وتعالى معه قال ارايت كيف يدفع الله عني ذم قريش انهم يدعون مذمما وانا محمد يعني هم لا يسبونني وانما يسبون من اسمه مزمم لا يتكلمون عنه وانا لست مزمما انا محمد صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي فدينا من عاده الانسان ان يكون له اعداء كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين المجرمون هم الذين بينهم وبين دين الله خصومه هم الذين بينهم وبين رسول الله خصومة صلى الله عليه وسلم بل هم الذين بينهم وبين الله تعالى خصومة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما كانت الخصومة في الحقيقة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الامين وهو من عرفه وهو الذي اختاروه وقدموه ورفعوه لحسن خلقه ولمنزلته ولنسبه وسطته لكن قضيتهم كانت مع الله سبحانه وتعالى مع الدين لأنهم لا يريدون أن يدينوا بدين هذا أمر تكرر في جميع العصور وعبر جميع القرون أن يكون للحق طريق وهو الصراط المستقيم وأن يكون للباطل طرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالانتساب إلى السلفيه شرف لأنها في الحقيقة هي الفهم الصحيح للإسلام كل مسلم لا يسعه إلا أن يكون سلفيا نحن نؤكد هذه المعاني الآن لأنك إذا قرأت في الجرائد او سمعت بعض الاذاعات تصورت ان السلفيه هذه سبه وانها يعني بدعه وانها دين جديد وانها نظام مخترع وانها رده عن الاسلام وانها محاوله لقلب نظام الحكم ولافساد الثوره ولتضييع المنجزات والمكتسبات هذا في الحقيقه كله تلبيس في تلبيس هذه هي السلفيه الفهم الصحيح للإسلام أخذوا القرآن كتاب الله والسنة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم أهواء البشر وإنما بفهم خير القرون الذين زكى الله تعالى فهمهم بالله عليك في إنسان عاقل ينكر هذا الآن ولهذا نقول كل مسلم صادق محب لله تعالى ورسوله صل وسلم فهو سلفي سلفي شاء ام ابى عرف ام جهل الا في حاله واحده الا يكون صادقا ان يكون على طريقه الروافض الذين يعني سبوا اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لماذا ننتسب الى هؤلاء نحن ننتسب الى هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم لانهم في الحقيقه هم الذين جعل الله عز وجل منهم جيل النصر المنشود هم الذين أقاموا مجد هذه الأمة وبنوا أركان هذه الملة وشادوا دعائم هذه الشريعة هم الذين ورثنا منهم هذا الخير والرسول الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أنظر لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نكون نحن الآن إذا اقتطعت من التاريخ هذه السنوات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيه المعصوم وبنى مع أصحابه رضي الله عنهم أمجاد هذه الأمة ثم نظرت إلى نفسك وإلى عصرك وإلى جيلك وأهلك دون الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إذن لكانت مصيبة كبرى كانت جاهلية جهلاء كما كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نتعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا فائدة واحدة لكفتنا هذه الفائدة والله أنا الآن لا أتكلم يبدو أن المجال ليس مناسبا لأن نتكلم عن تأصيل ويعني تفصيل الأصول العامة للدعوة السلفية لا سوف نتكلم عن مسألة يحسنها كل أحد ويفهمها كل أحد العامي الأمي قبل العالم المتخصص هذه المسألة هي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت لهم خصيصة عجيبة هذه الخصيصة هي أن مواقفهم دائما منضبطة بضابط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف مشهودة ومقامات محمودة ما وقفوا موقفا ولا قاموا مقاما إلا كانوا نموذجا لما يحب الله تعالى ويرضى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قاموا يوم بدر وكانوا قلة قليلة وقفوا أمام كثرة العدد وكثرة العدد في مشهد من أعظم مشاهد التاريخ كيف وقف هؤلاء؟ مع ضعفهم وقلة عددهم وأن الناس جميعا يرمونهم عن قوس واحدة لقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلة أي قوم قليلون كيف كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله وقفوا يوم أحد يوم عظمة الفتنة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا كيف كانت النتيجة؟ زادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله في شدة وأحلك المواقف في أعقاب أحد خرجوا على هذا النحو وواصلوا الطريق مع الجراح والالام قابلوا الدنيا يوم الخندق يوم الأحزاب إذ تحزبت عليهم الأحزاب من قبائل العرب من غطفان وقريش وغيرها واليهود من الجهة الأخرى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كيف كانت النتيجة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما إن هذه المواقف الجماعية التي اشتهر بها السلف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة تمخضت عن مواقف فردية شخصية كان كل رجل منهم أمة في مواقفه لا تتعجب من المواقف المشتركة قد يشجع الناس بعضهم بعضا إذا اجتمعوا لكن تعجب من المواقف الفردية في كل رجل وامرأة وطفل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنت ترى عجبا من العجب هذا صديقهم أبو بكر رضي الله عنه يوم الإسراء لما اسري بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وأصبح يحدث الناس ركبت البراق واسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلاة جعل كل من يسمعها يقول كيف تقول هذا تذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل وترجع ونحن إنما نقطع لذلك أكباد الإبر شهرا فكذبه من كذبه بل ارتد ناس ممن كانوا أسلموا القضية فوق تصور العقلي لكن أبا بكر رضي الله عنه وهذا أصل من أصول منهج السلفيين الذين أخذوه عن السلف ما يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عقله لأنه يعلم أن هناك شيئا وراء العقل وهو قدرة الله عز وجل وما يقيمه من المعجزات لنبيه صلى الله عليه وسلم لإثبات صدقه فانشغل ابو بكر بشيء آخر قال أه قال ذلك قالوا بلى أو قال ذلك؟ قالوا بلى قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء يعني إن قال إنه ذا أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع فأنا أصدق من قبل أن أسمع فأنا أصدقه في أعجب من هذا أن يوحى إليه من قبل الله عز وجل بالآيات والسور المتلوه والمقروعة هذا الموقف الذي كان يقف ابو بكر هو الذي تربينا نحن السلفيين عليه ونحن نتاسى بابي بكر رضي الله عنه في مبالغته في تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الشرع ووحي السماء على مجرد فهم العقل القاصر الذي يمكن ان يوفق ويمكن الا يوفق ومن ثم تختلف العقول الكثيره مع رجاحتها ومن ثم مضت مواقف ابي بكر على هذا انظر اليه يوم ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فجاء بماله كله وقال لما سئل ماذا تركت لاهلك واولادك قال تركت لهم الله ورسوله انظر اليه وهو يعني يجهز جيش اسامه وهو يحارب المرتدين وهو يصر ويقول والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه هذا مواقف الصديق التي استضاء بها من جاء بعده من الناس إلى يوم القيامه على طريقه كان عمر رضي الله عنه ما زلنا أعز منذ أسلم عمر ما جهر أحد بالقرآن عند الكعبة إلا بعده ان اسلم عمر كان شديدا في دين الله عز وجل له مواقف مشهوده ومقامات محموده قل مثل هذا في ابي بكر في عثمان وفي علي وفي عامه الصحابه قل مثل هذا في نساء الصحابه رضي الله عنهن تقف المراه موقفا يتعجب منه التاريخ امراه عندها ولد مريض يجود بنفسه وتمرضه فيموت بين يديها ثم ياتي زوجها لم تخرج تولول ولم تخرج تصرخ ولم تخرج تصيح وانما هي تريد ان تصبر حتى يكتب لها الاجر استرجعت انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ثم جاء زوجها فهي تعلم انه سياتي تزينت له كما تتزين المراه لزوجها انظر الولد ميت في بيتها فلما جاء سال عن الولد كان الولد مريضا قال كيف الولد قالت هو اسكن ما يكون بحمد الله تعرض عليه هو هو فعلا اسكن ما عادش اي حركه مات لكنها فهم اسكن ما يكون يعني هدا وطاب وشفاه الله عز وجل قالت هو اسكن ما يكون بحمد الله ثم صنعت له عشاءه ثم نال الرجل منها ما يناله الرجل من امراته ثم بعد هذا قالت له أرأيت جيرانا لنا أعير عارية ثم طلبهم أو ثم طلبت منهم أكان لهم أن يردوها أو أن ينكروا قال لا والله أبدا قالت فإن فلانا كان عارية من الله عندنا وقد أخذه الله عز وجل فاسترجع أي امراه هذه ولا في الأحلام تعرف أنت امراه كهذه لو قلنا لك احلم بامراه احلم وافتح مجال الاحلام كما تحب ما تستطيع ان تاتي بمثل هذا الصحابه اظهروا لنا اشياء من الواقع يفوق الخيال اذا قارنت واقع الصحابه بالخيال والاحلام يعني لو جبت الخيال تمثل الخيال شخصا وجئت بواقع الصحابه ومثلته شخصا وقلت من فيهم الاصل ومن فيهم الصوره تعجز والله ما تستطيع مواقف حتى من النساء حتى من الصبيان الصغار الغلمان يأتي يوم بدر يأتي يعني معاذ ومعوذ بن عفراء انصاريان لا يعرفان أحدا من الصحابة المهاجرين خرجوا في ضمن من خرج يوم بدر ولم يروا أهل بكة أصلا صبيان في الرابعة عشرة والخامسة عشرة يروي لنا عبد الرحمن بن عوف يقول إني لواقف في الصف يوم بدر إذ ابتدرني غلامان حدثان كل منهما خلسه من صاحبه يعني كل واحد لا يريد مني أن أعرف ما يقول, ما يقول أو أن أعرف ما يقول لصاحبه يدن الأول يقول يا عم يا عم أتعرف أبا جهل فقلت يا ابن أخي وماذا تريد منه قال نبئت أنه يسب رسول الله صح. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الاعجل منه يسب النبي فصلا معقول هذا انا ما اعرفه بس أرني اذا رأيت لاقتلنه ثم يعني انتحى جانبا ثم دنا مني الاخر يا عم يا عم اتعرف ابو جهل نفس السؤال قلت يا ابن اخي وما تريد منه فاجاب نفس الجواب قال فبينما انا في الصف ازبار ابو جهل وابو جهل طول بعرض يعني صندوق قلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فقتلاه انظر كيف كانت مواقف الصبيان والنساء من أين تربى هؤلاء السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوره على لا على مواقفه التي رأوها منه فقط وحسبهم الله لكنه رباهم على مواقف سلفه أيضا سلفه هو نفسه من الأنبياء السابقين الذين نزل القرآن وحكى وقص مواقفهم انظر إلى مواقف الخليل لما كان فتى دون العشرين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم كسر الأصنام ما كان يعجبه دين قومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون راغ عليهم ضربا باليمين كسر أصنامهم فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا الأصنام مكسره من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جئ به في ميدان عام للمحاكمة وحفروا حفرة وأججوا نارا وألقوا إبراهيم في النار انظر إلى المواقف رجل يحمل في النار ما قال يا جماعه اصبروا طب نفكر طب نتكلم انتوا فهمتوا غلط يا جماعه الدنيا فرصه اشرح لكم والله ده في النار ولا ولا تكلم ولا تحرك القى في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ابراهيم الشاب يكبر وتكبر معه مواقفه تكبر معه مواقفه رضي الله عنه حين يعني يامره الله عز وجل ان يذهب بابنه الوحيد الى ارض ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ثم يترك الرضيع وأمه ويمضي يرجع إلى بلاده يرجع إلى العراق تمضي المرأة إلى يا إبراهيم إلى اين إلى من تكلنا فلا يرد عليه فتفهم تقول آه الله أمرك بهذا فيشير برأسه النعم تقول إذن لن يضيعنا يمضي ويترك ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن صار شيخا كبيرا لم يكن يولد لإبراهيم شبابه ولا كهولته ما بشر بالولد إلا بعد أن كبر انظر الرجل الكبير إذا جاءه ولد وحيد ومع هذا يذهب به إلى هذه الفلاة أليس هذا موقفا ويبقى ما شاء الله أن يبقى ثم يرجع فيطالع تركته فيجد الولد صار شابا انظر فرحه الانسان اذا وجد ابنه صار فيعانقه ويفعل معه ما يفعل الوالد بولده والولد بوالده واول ما يكلمه قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر الى توالي المواقف والاختبارات الشديده اذبحك ورؤيا الانبياء وحي ليست كرؤيانا انت ترى الرؤيا تقول والله يعني اذا ذبحته يعني يمكن أنا يعني ولا معاني لكن ان تكون نبيا فالنبي رؤياه حق ويمتثل الولد ويمتثل الوالد وتنضي الامور على ما قد علمت ويكبر ابراهيم ويكبر تزداد مواقفه حتى يامره الله تعالى بالختان وهو في الثمانين من عمره فاتي بالقدوم قالت النجار ويقطع بها من لحم نفسه ما كان عندهم بنك ولا عمليه ولا حتى ولا يقطع بمشرط ده بيقطع بالقدوم انظر الى المواقف المتكرره التي علمها رسول تعلمها رسول الله من سلفه من الانبياء وعلمها اصحابه انظروا إلى مواقف يوسف في عفافه وإلى مواقف هود في قوته في الحق وإلى مواقف نوح رضي الله عنه واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون هذا الكلام معناه يعني يحفزهم يجرئهم يهيجهم إلى أن يفعلوا به ما يشاءون لماذا؟ كما قال هود إني توكلت على الله ربي وربك مواقف الثقة بالإيمان والمنهج هذه المواقف عن عامة الأنبياء تعلمها السلف الصالح من سلف النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حتى قص عليهم من مواقف من سبقهم قص عليهم قصة الرجل الذي قتل مئةً ثم كان من شأنه ما كان قتل تسعة وتسعين نفسا ثم بدأ له أن يتوب فلما ذهب للراهب الجاهل قال تسعة وتسعين تريد أن تتوب لا أجد لك توبة أغلق أمامه الباب فالرجل كمل به المئة ما الفرق بين تسعة وتسعين ومئة إذا كانت المسألة يعني خراب خراب كما يقولون لكن ما زالت معاني التوبة في قلبه ثم إنه دل هذه المرة على عالم وفرق كبير بين العالم وبين العابد الذي يعبد الله بجهل وهذا أيضا من أصول منهج السلف التعلم وعبادة الله سبحانه وتعالى بالعلم قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة لكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم اخرج من بيئتك اخرج من بلدك اذهب إلى أناس لا تعرفهم لا لشيء إلا لأن منهجهم صحيح أصحاب صلاح يعينونك على قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يخرج هذا الرجل وفي الطريق تنزل الملائكة لقبض روحه وأنتم تعلم الآن الرجل سيموت, سيموت. لم يذهب بعد إلى القرية لم يعمد الله بعد معهم لكن نزل ملك ويعني اوحى الله سبحانه وتعالى اليهم ان قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوا روحه في بعض الروايات انه كان في منتصف الطريق الا انه ناء بصدره يعني دفع نفسه ما ظنك برجل يعني يجود بنفسه إذا دفع نفسه شبرا هذا الشبر قربه الى البلده التي اراد فدخل هذا الرجل الجن أنت ترى في كل هذه الأمور فائدة واحدة هي التي نريد أن نتعلمها من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كانوا أصحاب مواقف يقف أحدهم الموقف المحمود ويقوم أحدهم المقام المشهود لا بديل له عن رضى الله سبحانه وتعالى عن تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدرس يحكي لهم قصة الثلاثة الذين كانوا في سفر فأووا إلى غار فانطبقت الصخره عليهم فعلموا انهم ميتون فقال بعضهم لبعض قد علمتم ما نزل بكم وانه والله لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم قام الاول توسل ببره لوالديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل بمواقفه النبيله مع من كان اجيرا عنده وفي كل مره تنفرج الصخره ويخرج هؤلاء يمشون يحكي لهم قصة الأقرع والأعمى والأبرص الذين أراد الله أن يختبرهم وأرسل إليهم ملكا في صورهم جاء الملك إلى الأقرع في صورة الأقرع وجاء إلى الأبرص في صورة الأبرص وجاء إلى الأعمى في صورة الأعمى ويقول لكل واحد يعني ماذا تريد يعني من المال ويمسح عليه فيصير يعني وقد طاب وبرق ويعطيه من المال ثم يعود إليه مرة أخرى في صورته الأولى ويكون لاختبار في القصة المعروفة فيصدق من صدق منهم واحد ويكذب من كذب ولا, يعني يأ ولا يظهر منه ما يجب أن يكون الخلاصة قضية المواقف لو لم يكن عندنا من انتسابنا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن نتعلم منهم هذه المواقف التي يقفونها في نصرة دين الله عز وجل لكفانا والله في هذا المنهج المبارك نحن نتعلم من الانتساب إلى السلف كيف يكون أحدنا صاحب موقف ومن ذلك كيف يثبت في زمان المحن والفتن الآن الناس جميعهم يرمون هؤلاء أهل الاستقامة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم والراغبين في أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم راغبون في إصلاح هذه الدنيا في إصلاح الفساد واصلاح المعود راغبون في تغيير الامور الى الاحسن راغبون في العوده الى دين الله عز وجل لكن الناس يرمونهم عن قوس واحده انت ترى كيف ينال من هؤلاء وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ماذا نقم من السلفيين الا انهم يقولون يا جماعه عودوا الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عودوا إلى شرع الله وبدل أن نختلف أنت تفهم من هذه الجهة وأنا أفهم من هذه الجهة تعالوا نوحد الفهم ونجعل فهمنا فهما واحدا ومقياسنا مقياسا واحدا هو مقياس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الذي ينكر هذا؟ هذه حقيقة المنهج السلفي أن نتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم وأن نسلك في فهمنا لديننا وفي استدلالنا وفي سلوكنا وفي مواقفنا في تغييرنا للمنكر في أمرنا بالمعروف في ولائنا للمؤمنين وفي برائنا من الكافرين في سياستنا وفي اقتصادنا وفي مناهج التربية والاجتماع والإعلام والفن والرياضة كل ما يتصور السلفيون يريدون أن يرجعوا بالناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بالسلفية كما يحلو لبعض الجهال من الكتاب والصحفيين إن السلفي إن كان طالبا في الجامعة يركب الناقة في هذا العصر ويذهب عند باب الجامعة وينيخ الناقة ويربط رباطه في في عسكر الأمن مثلا اللي ما هو ما فيش الآن أبدا من قال إن السلفية هذا أبدا ليست السلفية إن الإنسان يعني يمشي حافيا كما كانوا يمشون في الزمان الأول ولا يركب إلا الحمار وليست السلفية من الإنسان يعني لا يأكل شيئا جديدا أو لا يلبس ملابس يعني عصرية أبدا لا علاقة لهذا السلفية منهج في فهم الدين منهج في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى منهج في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كيف نصل إلى الله كيف نصل إلى الجنة إن الطرق مسدودة إلى الله تعالى وإلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطه له ربه سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما هذا المقصود بالسلفية لكن السلفية لا تمانع في التقنيات العلمية وفي يعني البرامج والخطط الموضوعه العصريه ولا في الهياكل الاداريه ولا في يعني ركوب الفضاء ولا في اختراعات الذره ولا في اي شيء من الاشياء بل منهج السلف هو الذي يأمر الناس كما يأمرهم بحراسه الدين يأمرهم ايضا بسياسه الدنيا بالدين وهذا يحتاج إلى أن يبذل وأن يعد المسلمون ما استطاعوا على حسب القرن الذي يعيشون فيه وأعد لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قوله تعالى ما استطعتم على حسب ظروفكم وبيئتكم وعصركم وما من الله تعالى عليكم في زمانكم من التقنيات الحديثة والاختراعات الجديدة ويعني تطويع الإمكانات المستطاعة لخدمة هذا الدين ليس كما يشمش علينا هؤلاء أننا نريد أن نرجع بالناس إلى الوراء وانما السلفيون يريدون ان يتقدموا بالناس الى الامام ياخذون منهج السلف حتى يتقدموا به الى الامام لماذا لاننا امه متميزه لا نرضى ان نكون زيلا لاحد ولا نرضى ان نكون مقلدين لاحد هكذا كان أسلافنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نسعى في التغيير تغيير السياسة والاقتصاد والإعلام والاجتماع لكن كيف نغيره؟ نغيره إلى الأسوأ والأقل والأردأ أم نغير إلى الأفضل؟ يمكن أن نستورد مناهج إذا لم يكن عندنا في ديننا مناهج لكن عندنا دينا كاملا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن لسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع كيف يحكم الناس في دين الله عز وجل؟ يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المقصود دولة دينية؟ لا ليس المقصود دولة دينية بهذا المعنى الذي يقصدون طيب دولة مدنية لا أيضا ولا المقصود دولة مدنية بالمعنى الذي يقصدون إذن ماذا؟ نحن لسنا بحاجة إلى استيراد لا دولة دينية ولا استيراد دولة مدنية لماذا؟ لأن كلا الدولتين تتناقضان مع الإسلام لأن هذه بضاعة مستوردة أصل الدولة الدينية التي كانت في العصور الوسطى في يعني عند النصارى كانت القساوسه تتحكم في الناس باسم الله البشر يحكم باسم الله هذه جنايه على الدين لكن دينهم كان محرفا فما قاله القساوسه هو الحق ومن عارضه يقتل حتى انهم كانوا يقيمون لهم محاكم التفتيش مقاصل مذابح وكانوا يبيعونهم صكوك الغفران ياتي القسيس ويقول تريد مكان في الجنه أربعة فاربعه ادفع عشرين ألف انت معاك زيها تاخد تربعة في تمانية ادفع ثلاثين ألف تاخد انت واحد ستة في تسعة ادفع خمسين ألف وهل هزا دين هذا دين محرف يضحكون على الناس حتى انتبه الناس يا جماعة ما يمكن يكون هزا دين كيف الجنة يعني تباع وحتى ان الرجل اراد انه يحتال يعني عليه فقال انا هشتري الجنه كلها وبعد ما اشتريها كل وادفع كل الفلوس وخلوا هذه الجنه كلها قال خلاص منع عنه بعد هذا ان ينصب على الناس وقال انا هبدا ابيعها باسعار اعلى وهل هذا دين يعني بعض العوام اراد ان هو يعني يخدع القساوسه لما انتبهت اوروبا المتخلفه علميا وحضاريا وتقنيا ودينيا ايضا في هذا الزمان في العصور الوسطى الى هذا التخلف وظنوا ان هذا هو الدين قالوا والله هذه الدوله الدينيه دوله فساد وطغيان لا بد من ان نثور عليه كيف ثاروا عليها قالوا نريد مدنية لا مكان للدين فيها كفانا ما حصل من الدين الدين جعلوا يبيعوننا اماكن في الجنه وجعل الذي يقول بالجاذبيه الارضيه ولا يقتلونه هذا ليس دين اذن ابعدنا تماما عن الدين اذن الدوله المدنيه كانت رد فعل ولا كانت فعل رد فعل للدولة المدنية وكلاهما غلط هذا دخل شمال جدا وهذا دخل يمين جدا لماذا يحاسبوننا على كلام لم نصنعه نحن نحن ما شهدنا للدولة الدينية بهذا المصطلح ولا الدولة المدنية بهذا المصطلح ولا نقبل الدولة الدينية بهذا المصطلح ولا نقبل ايضا الدولة المدنية بهذا المصطلح عندنا بديل ثالث وهذا البديل مهم جدا يعني ما تحصرني في خيارين وهناك خيارات أخرى يا رجل الإنسان العاقل يعرض الخيارات المطروحة ولا يكتم بعض الخيارات أنت معي أو مش معي يعرض الخيارات المطروحة يعني ما يأتي واحد حرام يدخل عليك البيت يقول لك يقتلك يسرقك ما في غير كده تبدأ إنصف ما فيش حاجة ثالثه يعني يا تموتني الفلوس ما تشوف يا عم حاجه ابدا ما في اختار طب انت مضطر لما تختار هتختار ايه تسيب له الفلوس لكن هل معنى هذا ان السرقه يعني حاجه عظيمه وقيمه نبيله وشرف عظيم وعز وتمكين ولا مصيبه طب كان في حل ثاني قول له ايه رايك اعطولك انا ايه رايك كتفك وما لا تقتلني ولا في احتمال ثالث ايه هو الاحتمال الثالث بالنسبه للدول في نوع ثالث من انواع الدول يكتمونه ولا يتكلمون عنه ابدا اوعى حد يجيب سيره الموضوع ده. ايه هو دوله النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها رسول الله صاصرين. ما كانت دوله دينيه بهذا المفهوم مفهوم القساوسه وتصلط رجال الدين والحكم باسم الله ما كانت هكذا ولا كانت مدنيه بمعنى بمعنى ان فيش فيها دين خالص وإنما كانت دولة الإسلام ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى المنهج الذي شرعه الله لماذا لا يحدثوننا الآن في الجرائد والفضائيات إلا عن مدنية أو دينية اذا نحن لسنا بحاجة إلى استيراد منهج في الحكم لا نستورد الدولة الدينية بالمعنى القديم الغلط المعنى الأوروبي ولا الدولة المدنية أيضا بالمعنى الأوروبي لكن إذا كانوا يقصدون بالدولة المدنية غير العسكرية لا بأس نريد دولة مدنية بهذا المعنى يقصدون بالدولة المدنية يعني دولة منظمة تمشي على النظم الحديثة المتطورة التي لا تخالف الشريعة لا بأس نريد دولة مدنية بهذا المعنى يريدون دولة مدنية يعني دولة تواكب العصر في يعني عامه المسائل المستطاعه والمتاحه ما لم يكن مخالفه للشريعه لا باس اذا نحدد المصطلح لكن عندنا منهج ثابت في ديننا في في الحكم ان الحكمه الا لله لان الله سبحانه وتعالى امر الا تعبدوا الا اياه عندنا منهج ثابت ولا نحتاج لاستيراد منهج في الاقتصاد عندنا مناهج شرعها الله عز وجل الزكاه وحدها منهج يعني يصلح باقتصاد العالم الاسلامي كله في سته اشهر اذا طبق المسلمون منهج الزكاه ما نحتاج الا اشهر قرائل ولا تجد فقيرا في الدنيا كلها هذا حل ناجع الجماعه الذين سرقوا للاموال ويتحدثون عنهم تريليون و تيجي تنطقوا ولا تكتبوا ما تعرفش تعرف عليه تريليون حاجات كبيره خللهم التريليونات هاد فقط ادفع الزكاة يعرف يعني زكاة ترليون بعض إخواننا حسب زكاة التريليون وقسمهم على ال على الشعب قالك يطلع كل واحد ثلاثة مليون ونص خلها <تصفيق> <تصفيق> الله الحمد لله إن جماعك التلخيرهم أرادوا إن هم يعني يسترقوا علينا لأن لو وزعنا الزكاة بتاعت الفلوس اللي سرقوها هنموت تخيل أنت عندك سبعة ثمان عين في ثلاثة ونص فجأة يطلع عندك كم مليون مش هتعرف تعيش بيهم ده أنت هتموت قبل ما ي... لعل الجماعة يعني أرادوا بنا خير خلي الفلوس اللي سرقوها خليهم بس يدفعوا الزكاة ده تحل مشاكل البلاد والبلاد اللي جنب البلاد لا. إذن ما... لسنا بحاجة إلى استيراد أنظمة في الاجتماع في الأسرة في الفرد في المجتمع القضية فقط إذا طبقنا الإسلام لسنا بحاجة إلى الاستيراد في الاجتماع ولا استيراد مناهج في الإعلام ولا استيراد مناهج ولا في الفن كل هذه الأشياء هذا الدين دين كامل ضرورة أنه خاتم الرسالات على خاتم الأمم من خاتم الأنبياء ولهذا نحن عندنا شرف صلى الله عليه وسلم شرف عظيم يعني الكل يحسدنا عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن اومانا إلى الناس وقفوا نحن أمة متبوعة لسنا تابعه الذين لماذا نذهب نستورد الجماعه النخبه الذين يسمون انفسهم ويحلوا لهم هذه التسميه هم ليسوا بنخبه ولا شيء لو كانوا نخبه حقيقه لان النخبه الخيار هذه الامه امه نخبه وكذلك لكم امه وسطا فالذي يزعم انه من النخبه ويتكلف في كل شيء الا الاسلام لا شك انه ليس نخبه ده خيبه وليس يعني حصل تصحيف في في الكلمه الذين يدعوننا الى النظر في استيراد مناهج من عند قوم هم انفسهم لا يحسون بالسعاده هل الامريكان يحسون بالسعاده حتى نطبق مناهجهم او الاوروبيون هم من اشقى الناس واكثر الناس انتحارا وكراهيه لكل شيء حتى لانفسهم لكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا سعداء كانوا سعداء بمنهج الوحي الذي نزل عليهم من السماء نزل به الروح الامين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا هو المنهج السعاده الحق لسنا نزعم الان في يعني مطالب الثوره ومقاصد الثوره كلام جميل لكنها شعارات اقامه الحياه الحره الكريمه أين الحياة الكريمة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي منهج الله كيف تكون السعادة إلا بمنهج الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب. الحياة طيبة السعادة معجون العلم والعمل من عمل وهو مؤمن الإيمان والعمل الصالح إذن لا يتصور أن تكون سعادة ولا أن يكون صلاح ولا إصلاح بعيدا عن منهج الله عز وجل لكن هؤلاء يشوشون كعادتهم أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس سلفيون طب وما معنى سلفيون يا جماعة ما احنا قلنا سلفيون يعني سنيون يعني على منهج أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم قالوا لكننا نرى من أفعيل السلفيين ما نرى ماذا ترون قالوا أي شيء هيكون في مصيبة من قبل من عرفه إحنا هنعمل إيه؟ حطين على ورقة مختومة باسم السلافيين كل ما مصيبة تحصل يقول لك والله السلافيين هذا كلام غلط هذا كلام تشويش الحادث اللي حصل بالأمس النصارى والمسلمين والتقاتل قالوا السلفيون خرجوا على الكنائس سبحان الله ما أسرع ما ينسى الناس ما أسرع ما ينسى الناس لما قامت الثورة وكان الناس مشغولين في مدان التحرير والإخوان معهم ما كان في الشوارع ينظم المسائل ويحمي الكنائس ودور العبادة والبيوت والمحلات إلا ولا الناس نسيت طب لماذا لو كان السلفيون يعني يهدمون الكنائس لماذا لم يهدموها لما ما كانوا فيه ولا, ولا عسكري ولا أحد ماشي في الشارع لماذا لم يفعلوا هذا هذ نوع من التلبيس لما رأى الناس أن عامة الشعب وهذا الشعب بفطرته شعب ملتزم بفطرته شعب محب للدين بالفطرة ولهذا لما راى هؤلاء الليبراليون والعلمانيون والديمقراطيون لما رأوا أن يعني الأرضية كلها تريد الدين قالوا مصيبة جماعة السلفيون سيأخذون الأصوات كلها ما في حيلة الآن إلا أن ننفر الناس منهم ونرميهم بكل نقيصة نرميهم بكل نقيف والا الحقيقه الدين كله لا للسلفين ولا غير السلفين من اهل الديانه يقبلون ان يعني يعتدى على حرمات احد ولو من غير المسلمين لان هذا هو الدين الذي ورثناه عن السلف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن قتل المعاهدين والذميين والمستأمنين يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من 40 المسافه 40 سنه او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس عندنا مجرد لو واحد لو امراه, امرأة واحدة اجارت رجلا كافرا من اخر بلاد الدنيا فدخل هذا الرجل بلادنا فينبغي ان نجير من اجارته هذه المراه والا نعتدي عليه لا يصح الاعتداء على المعاهدين ولا المستأمنين فضلا عن الزميين الذين هم يعني يعيشون في بلادنا وهم يعني معنا وهم جيراننا وهم يعني شركاؤنا في اعمال كثيرة. لا يصح ابدا فاتهام يعني ان السلفين هم الذين حرقوا الكنائس هذا اتهام باطل والذي يرى الذين قبض عليهم لن يجد فيهم يعني ملتحيا واحد والجماعة اخواننا الذين في امبابه خرجوا ويعني خطبوا في الناس بهذا ومنعوا الناس من هذا اذن من الذي فعل جماعات من البلطجيه ممن يحلو لهم أن يعني يستثمروا هذه الظروف في السرقة والقتل واخذ الأسلحة ونحو ذلك ما زالت هنا أسلحة وهناك أسلحة ينبغي أن تطهر سواء البلدان أو البيوت أو الكنائس والمساجد وهذه الأماكن من الأسلحة حتى لا يكون هذا الفساد الذي لا يرضاه دين فإلصاق التهم جزافا سواء في قضية الكنائس أو في يعني ما سمعت من قبل من تقطيع الآذات في حد يصدق وفي حد اسمه تقطيع الوزن. جهال ما في, في الشر حاجة اسمها أقطع ودنك ما فيش أصلا ده إحنا لو بنطبق الإسلام مش هنقطع ودن حد لو عمل ما عمل ممكن نجلده ممكن نعزام ربنا قال لكن ما فيش حاجة اسمها هاته وقطع ودنه لكن الجاهل متصور هو تصور الدين تصور ان الدين فيه أطع في حاجة اسمها ايه واحد ابنه ما صلتش الفجر قتله والله العظيم قرأتها يقول لك السلفين لما الولد ما صليش فجر يقتلوه طب ما نحن الولادة وما الفين الولاد اللي بتأثروا كل يوم في حاجة اسمها مية نار في وجه المتبرجات كانت الشوارع مضفط لا كانت الشوارع مليانة لا ما في أبدا أحد يعني إذن قضية قضية تشويش تشويش تشويش زي ما كانوا زمان في كل عصر يقول لك صلي جنب واحد سلفي في الصلاة يدوس على رجلك يكسرها يقول لي يا رجل والله العظيم شفته مكسور شفت رجل واحد ش واحكالي كده دخلت في بلد فلاحين وبصلي جنب واحد اده مني فانا سيبته خل... ما عملتش حاجه انا بس بلمسه لا راح جاني فبعد الصلاه عمل عم اللي حصل قال لي لا ما انا حاكم عارفكم في واحد مره جه هنا وداس على رجل واحد والله كسرها لي. كسرها قال لي والله كسرها قلت له ليه وهو هو, هو رجله دي ايه يعني الناس بتبالغ مبالغات لا تحدث يقولك لك يعني كده عشان الشطط ما يتخشش طب من بين رجليك. يا عم انت, انت اعمل الرسول صلى الله عليه وما عليك من الكلام القضيه ان الناس ما اسرع ما يتهمون اصحاب الديانه ما ادري يعني لمصلحه من لمصلحه من ان نتهم اصحاب الديانه واصحاب الاستقامه والذين يريدون الا تكون فتنه وان يكون الدين لله لمصلحه من اتقتلون رجل ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم السلفيون ما السلفيه الا الفهم الصحيح للاسلام لا يسعك الا ان تركب معنا هذه السفينه التي ركبها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تدافع عن هذا المنهج وعن هذا الدين والا تسيء الظن ابدا بهذا المنهج والا تتصور انه يمكن ان يحدث شيء من هذا السلفون ابعد الناس عن الفتن وعن يعني الملاسنات بين الناس وعن يعني التناحر وعن وانما دعوتهم هي دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره الله عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن نحن احوج ما نكون ان نتعلم المواقف الايجابيه من السلف الاول من اصحاب محمد صلى الله عليه واله لقد قامت هذه الثوره في الحقيقه ونفع الله عز وجل ببعض المواقف الايجابيه التي هي في الحقيقه من صنع الله عز وجل الثوره هذه كلها من صنع الله اياك ان تتصور ان احدا صنعه او ان لها يعني هي في الحقيقه كلها من صنع الله عز وجل والمواقف الايجابيه التي كانت في هذه الثوره هي في الحقيقه من توفيق الله عز وجل واذا اردت ان تعرف هذا فانظر حولك انظر ما يجري الان في سوريا وانظر ما يجري الان في ليبيا تعرف كيف حام الله عز وجل هذه البلاد وحقن دماء المسلمين وغير المسلمين فيها واراد الله عز وجل لهم الخير موقف واحد يعني تعرف انه من صنع الله امر الجيش ان يضرب الناس تعرف هذا طبعا لو كان الجيش يضرب في الناس رفض الجيش امر الحرس الجمهوري ان يضرب الناس دي مواقف على فكره لو كان وقف موقف السلبي وضرب في الناس انظر كيف تكون الآن مصر وكيف تكون الآن هذه الملايين من الذي حقن هذه الدماء وأوعز في قلوب هؤلاء القادة والمسؤولين أن يمتنعوا من ضرب الناس وحينئذ لكانت بلادنا كبلاد أخرى نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان نحن نريد أن كما قامت هذه الثورة والحمد لله من صنع الله عز وجل نريد أن نشكر هذه النعمة ومن شكر هذه النعمة ان نسرع في تكملة إنجازات الثورة وأن نقف عند بعض الأمور التي يعني انشغلنا بها كثيرا وانصرفنا عن أمور أخرى هناك إصلاح إداري حصل يعني إبعاد الفاسدين وهناك إصلاح مالي حصل بمحاولة محاكمات صحيح ما فيش حاجة رجعت إن شاء الله لكن بمحاولة مح... اصلاح اداري اصلاح مالي لكن نحن بحاجة إلى متابعة جوانب الفساد فنصلحها نحن بحاجة إلى إصلاح ديني لا بد من إصلاح ديني يرجع الناس إلى الدين الحق تعطى مساحة لأهل الدين أن يتكلموا بدل ما يقال كل شيء إلا الدين نحن بحاجة إلى إصلاح الدين نحن بحاجة إلى إصلاح أخلاقي في الحقيقة هناك فساد أخلاقي كبير ما زال المتبرجات وما زال الدياثة عند كثير من الرجال حين يسمح لابنته أن تخرج سافرة كاشفة أو لمرأته أو لأخته ما زال البلطجة والغيبة والنميمة وأنواء نحن بحاجة إلى مواصلة إصلاح الفساد الأخلاقي نحن بحاجة إلى يعني إصلاح المفاهيم في خلط في المفاهيم الناس يتكلمون بكلام جيد لكن غير موزون ما معنى دولة مدنية الناس لا يفهمون يجب أن يفهموا ان الدولة مدنية بالمفهوم الأوروبي يعني في إقصاء للدين. إن كنتم تقصدون هذا فهذا غير مقبول في بلاد الإسلام نحن نريد إن كان دولة مدنية بمعنى غير عسكرية بمعنى تأخذ بالعلوم الحديثة لا بأس لكن في إطار الشريعة هذا لا بأس به ما معنى الحياة ما معنى السعادة ما معنى الإصلاح ما معنى التغيير مصطلحات لابد ان تنضبط عند الناس حتى لا تكون انت تتكلم في كلام وغيرك يتكلم لانه يفهم بطريقه اخرى صارت مشرقه وصرت مغربا شتانا بين المشرق ومغربي نحن بحاجه ايضا الى اصلاح يعني في جوانب الوعي الحضاري إصلاح الوعي الحضاري الناس لا يفهمون قصة الصراع بين الإسلام وبين الكفر لا يفهمون كيف يجب أن يجتمع المسلمون جميعا على هويتهم الدينية لأن هناك صراع حضاري وأن يتمخض عن هذا انتماء لهذه الهوية لهذا الدين وأن ينتبخض عن الانتماء العمل والمشاركة الجدية الإيجابية من كل فرد صغر أم كبر كل هذه المسائل في الحقيقه تحتاج الى متابعات في هذه الثوره والثوره يبدو انها وقفت عند جوانب وينبغي ان تمتد ولا يكون هذا الا على ايدي من يعني يخلصون لهذه الامه لانه من لم يكن له خير في ربه فليس له يعني خير في شيء اخر انتبه لهذا جيدا اهل السنه هم ارحم الناس بالناس وهم ارفق الناس بالناس لانه لما صحت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى تصح علاقتهم بالناس لكن من خابت علاقته بالله عز وجل ماذا ترجو منه للناس إذا كان الأمر كذلك فنحن نهيب بإخواننا أن يعني ينبذوا هذه السلبية التي يعني مع الأسف معظم الناس دورهم التفرج متفرج الصبح بقر الجرايد وبالليل بيسمع البرامج وهو بين هذا وهذا اما بيشتغل في الدنيا او بينام لكن اين دورك اين دورك في ان يعني تغضب لدين الله عز وجل وان تشارك وان تصحح المفاهيم وان تقول كلمه الحق وان تسعى في الامر بالمعروف النهي عن المنكر وبذل النصيحه والتواصي بالحق والصبر هذا كله في الحقيقه واجب على كل منا اما قضيه الفرجه التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يكن أحدكم امعه ان إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا اساءتهم معنى هذا ألا تكون امعه وان وأن تشارك مشاركة إيجابية فتنتصر لدينك ولكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وتشارك تعلم العلم النافع واستثمار العمل الصالح والتواصي بالحق والصبر والذب عن دين الله عز وجل أن تشرف بنسبتك لهذا الدين وهذه الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبتك لهذا المنهج وأن تسعى في الزب عن هذا الطريق في يعني من خلال رد هذه الشبهات التي تكثر هنا وهناك يسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحقن دماء المسلمين وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء وأن يصحح أحوال المسلمين وأن يصلحها وأن يولي علينا خيارنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه لي ذلك والقادر عليه في مجال الأسئلة والله طولنا عليكم في مجال السيره تطولنا عليكم تصلوا تفضل بس ما تطولش يقول من الناس من يقول ان منهج الاسلام يرجع بنا الى الخلف ما الذي يجب علينا يعني كطلاب علم نحو هذه الفئة الذي يقول الإسلام يرجع بنا إلى الخلف عليه أن يعني يراجع دينه ويراجع إيمانه القضية ليست بينه وبيننا انتبه لهذا المعنى الذين يقول الإسلام يرجع بنا إلى الخلف له خصومة بينه وبين الله الذي أنزل الإسلام ليست خصومتهم مع السلفيين ولا مع العباد في الحقيقة وهذا لشك من سوء الفهم والحقيقة أن الإسلام يأخذنا ليتقدم بنا إلى الأمام يصعد بنا إلى يعني معارج السمو وإلى يعني أعلى ما يتصور أن يصل إليه الإنسان ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء وعرج به إلى السماء وإلى السماء يعني إلى سماء الوحي والمجد نرتفع بديننا لكن الذي يتصور أن الإسلام عود إلى الوراء هذا قلب شانئ ومبغض للإسلام نتيجة غسيل المخ الذي اجراه له النخبه لانه رجل مهزوم من يعني امام الحضاره الغربيه هو هذا ليس كلامنا عنه اصلاح الوعي الحضاري لو في اصلاح للوعي الحضاري الانسان سيعتز بدينه ويعتز بانتسابه الى هذا الدين وانظر كيف تعلمنا من نوح وهذا من المواقف ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه هل استحيا ونزل تحت الترابيزه لا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون يعني نحن ايضا نسخر من كلام هؤلاء وسوف يعلمون ان شاء الله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا حكم زياره المقابر للنساء مع بيان الكيفيه اختلف اهل العلم هل النساء يعني يزرنا المقابر او لا من اهل العلم من منع لأن النساء يعني هن على الجزع ويعني الرحمة والنور وتضيع الاوقات في المقابر والكلام والغيبة والنميمة لكن أصح القولين أن المرأة أن تزور المقابر كالرجل لكن بالضوابط الشرعية الضوابط الشرعية يعني أن لا تكثر في المكس في هذه المقابر وأن لا تزف في أيام الأعياد والأيام المواسم المعروفة وأن يعني يكثرنا الكلام ولا يعني نطم الخدود وشق الجيوب وإظهار الجزع إن كان مجرد المرور على المقبرة للتعاظ فهذا مما لا بأس به وقد ناتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كان معظم النساء لا ينضبط بهذه الشروط فالأولى أن المرأة لا تكثر من زيارة يعني المقابر هل جزء إعطاء أو أخذ هدايا من شخص موظف بالبنك وهل مرتب البنك حرام أو حلال البنك إن كان بنك كان بنكاً ربوياً فهذا مما لا خلاف فيه أن هذا من المحرمات لأن البنك الربوي يتعامل بالربا والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الذي يحارب؟ حرب الله تعالى حرب من الله ورسوله إذن أي تعامل في مؤسسة ربوية حتى لو كان إمام المسجد اللي في البنك الربوي مش فقط اللي هي لو عملوا بنك مسجد في البنك الربوي فلا يجوز أن تكون اماما للمسجد في البنك الربوي لأن المؤسسة كلها قائمة على خدمة هذا المحار وبالتالي هذا الرجل ماله خبيث تاخذ منه هدايا او لا تاخذ لا تاخذ منه هدايا لان ماله خبيث لكن ان كان يعني والدك او قريبك وحصل مفسده من هذا فانت يمكن ان, يعني إن كان يلزمه يعني نفق عليه فالرجل ليس عنده يعني اذا لم يكن عندك ما تنفق به على نفسك كالطالب والصغير ونحو ذلك فهو مضطر الى هذا لكنه يسارع لأن يخرج من هذه العباءة وأن يستقر حتى يعني يكون كسبه طيباً إن شاء الله تعالى يقول البعض أن السلفيين رفضوا الثورة في البداية والآن أصبحوا مع الثورة ما الإشكال ما الإشكال في هذا السلفيون ما رفضوا الثورة في البداية ولكن السلفيون خشوا أن يترتب على هذا من الدماء ما ليس فيه مصلحه مش رفضوا الثوره السلفيون لما بدات الثوره بدات بمظاهره والمظاهرات متكرره خشى السلفيون انه يحدث ما يحدث الان في ليبيا وما يحدث الان في سوريا فلما قدروا انه من الممكن ان يحدث ما يرونه الان عيانا في ليبيا وسوريا قال السلفيون الصبر اولى على المظالم خشيت الدماء لانه ما احد يتحمل هذه الدماء فلما قدر الله وليس شباب الثورة لما قدر الله أن لا يعني تنتهك دماء بهذا الحجم الذي يؤدي إلى المفسدة الكبيرة كانت الثورة مبارك القضية ليست قضية متلون لا قضية أن المفتي لا يفتي إلا إذا تبين وقبل التبين فالإنسان يجتهد فالقضية كانت محل اجتهاد فلا حرج من موقف السلفين بل هذا هو الموقف لو كان يعني كبار العلماء من الصحابة ومن بعدهم في هذا الموطن لم يسعهم إلا هذا إذا اجتهدوا وخشوا أن تكون دماء وخشوا أن تكون مفاسد وضياع لبنيان الأمة كانوا يتوقفون إذا انكشفت الغمة كانوا يستمرون فهذا ليس عيبا العيب ان تقف موقفاً يترتب عليه مفسدة للمسلمين إفساح المجال لتحديد العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الأديان الأخرى لا بأس لكن ما كلمة مطاطه إن كان المقصود افساح المجال لتمديد ولا تجديد ولا تحديد مش فاهم الكلمة يعني التعامل بين المسلمين وغيرهم مطلوب نحن احرص الناس على التعامل مع غير المسلمين ولو كانوا وثنيين بالحكمه والموعظه الحسنه نسمع منهم ونناقشهم ونجادلهم بالتي هي احسن النبي صلى الله عليه وسلم التقى باليهود والتقى بالنصارى والتقى بالوثنيين وكان يناقشهم ويعرض عليهم الدين ويسمع منهم ويسمعهم هذا هو يعني المنهج الصحيح من الحاضرين من يحضر لأول مرة فبما توصيه أوصي أن لا تكون أول مرة لماذا؟ الآن أنت رايت وما اجتمع قوم في بيت وبيوته لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أنت الآن في مجلس تحفه الملائكة وتدعو لك ومنزلتك عند الله عز وجل عظيمة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه فأنت على خير عظيم فإذا كان هذا وزقت ومنزاق عرف فهذا مزيد أن تواصل خصوصا المساجد فيها يعني مع هذا الجو الملائكي فيها صحبة المؤمنين ويعني بداية الطريق إلى الله تكون من المسجد القول في مسألة الأحزاب ومشاركة فيها أصل التحزب مزموم عنه عن كل حزب بما لديهم فريحهم ينبغي أن يكون المسلمون جميعا حزبا واحدا تحت قيادة واحدة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا عجزنا عن هذا وهذا هو الواقع وصار النظام الآن كل جماعة يعملوا حزب وتحزبوا فرقا فكل جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبروا هذا الواقع إذا كان هذا هو الواقع ماذا يفعل السلفيون لا ينهون عن هذا وينظرون في الأحزاب لأن هذه الطريقة التي تدار بها السياسة فإذا رأينا ناسا أقرب من ناس فلا شك أننا سندعم من كان أقرب يعني عندك حزب شيوعي، بقول ما فيش دين والدين أفيون الشعوب والدين كذبة كبيرة والجماعه بتوع الدين بيضحكوا على الناس ولا في حاجة اسمها صلاة ولا صوم ولا حق هذا كلام فارغ وعندك حزب تاني ليبرالي ينادب الحريه المطلقه والديمقراطيه بس والله الصلاه مطلوبه وما حارب الناس في دينهم نعمل ايه تروح مع مين مين اخف شرا الاثنين شر بس مين اخف شرا طيب عندك حزب لبرالي وعندك حزب ينتسب الى الدين ومن مبادئه ان يرجع بالناس الى يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم واقامه العدل والحريه والتمكين للدين والاصلاح الحقيقي في السياسه والاقتصاد والاجتماع بما لا يخالف الدين تعد بيتك ولا تقول له اقرب الى الحق الصوره واضحه الشريعه جاءت بان تحصيل اعلى المصالح ودرء المفاسد هل يكفي في الدعوه التخلق بالخلق الطيب ليعرف الناس المنهج الصحيح أم لابد من الكلمة والدعوة باللسان وما يجب على المراه في هذا لا طبعا لا شك أن الدين حسن الخلق حسن الخلق منزله عظيمة في الإسلام لكن الإنسان من حسن خلقه أن يتحمل مسؤولية الدين وأمانة الدعوة فيأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويبذل النصيحة لله ورسوله وكتابه وامه المسلمين وعمتهم كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتريت من البقال شيئا وتركت له الباقي لعدم وجود الباقي حاليا هل هذا جائز جائز تركت الباقي على ان يكون دينا عندهم وتاخذه فيما بعد او تركته بقشيشا له لا تريده ايضا لا باس هم متوفية وعندما يذكرها متوفاه وعندما عندما يذكرها ينتابه بكاء شديد إن كان هذا تسخطا فهذا لا يجوز أما إن كان هذا يعني رحمة ويعني رقة وكان البكاء يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فهذا من حسن وفائك بأمك ولا حرج في هذا وان اكتفي يعني بقيت بعض الاسئله واخشى ان يكون بعض الناس تحرج من الوقت اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وقد سعدنا بصحبتكم صلى الله تعالى أن يعني نتصاحب في الطريق الى الله عز وجل الى يعني ان نستقر في جنه عرضها السماوات والارض مع الذين انعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مين